لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م من وإن ل ي ع ت ه ل ب ر ا ه ي م إذ ج الاسلاميه ء ربه ب ق ي م إذ ق ل ل أ وقومه ماذا تعبدون ماذا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 فقال ألا تأكلون موسوعه ا لا لكم ت ط ق ن ف ر ل ي م ض ر ب النابلسي ب ا ي ي م ف أ و ا إ ه يزفون ق ا للعلوم أ ب ن ا تنحتون ل ا ل ل ه خ ل ق ا م ي ه ا ت س م ل و ن ق ا ل و الله بنوا له في ا ل ج ح ي م ى ف أ ر ا د و ا كيدا به ها ف ج ع ل ن ا ه م النابلسي أ س ف ل ي و ق ل إني ذ ا ه إ ى ربي ه هب د ي ن رب ل ي من ا ل ص ا ل ح ي ن فبشرناه ب غ ل ا م حليم ل م ف ا ب ل غ معه ا ل س ع ي ق ا ل ي ا ب ن ي إني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 قال يا, يا ابت ف ع ل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلم فلما أ س ل م ا وتله ل ل ج ب ي فلما اسلما وتله للجبين وناديناه أ ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين